السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله وصلنا لتدبر الجزء التلتاشر يا جماعة. النهاردة هنعيش مع سيدنا يوسف. النهاردة هنعيش مع شخصية من انجح شخصيات التاريخ على المستوى النهضوي والطربوي والحضاري. على جميع المستويات مش بس على المستوى الايماني وقيام الليل. هنعيش يا جماعة مع قدوات حقيقية بيها اللي كونت الحضارة الاسلامية في التاريخ. هنعيش مع قدوات ابطال على مستوى الدين والدنيا. لو عايزين شعار واحد للحلقة كلها على خزائن الارض الشعار الاولاني وسيدنا يوسف ميقول للملك اجعلني على خزائن الارض كام واحد ملتزم يقدر انه يقولها النهارده كام واحد مؤهل ان هو يبقى على هذا المستوى من النجاح في الحياة نجاح المتدينين في الحياة بيخلي الدعوه تنطلق انطلاق صاروخي زي ما سيدنا يوسف عمل غير الوضع في دولة كامله في عشر دقائق ايه اللي حصل يا على خزائن الأرض النجاح من اللي قال ان المتدين يبقى فاشل في الدنيا من اللي قال المتدين يبقى فاشل في الحياة والحياه الاجتماعيه مين هذا الكلام النبي عليه الصلاه والسلام. كان جنبه كان جنبه المدرسة الشفاء بنت عبد الله اللي علمت نساء المدينة اللي علمتهم أت быстр�ا كان لنساء المدينة كان جنبه المهندس ميمون اللي اخترع المنبر وفكرة المنبر منفذه كان جنبه الدكتور دكتورة رفايدا الأسلامية كان جنبه الفنان حساس حسان بن ثابت كان جنبه رجل الأعمال الإدار العظيم عبد الرحمن ابن عوف كان جنبه الرياضي سلام كان جنبه عليه كان جنبه جميع الشخصيات. المجتمع محتاجها عشان المجتمع كان جاموا المترجم العالمي المترجم زيد بن سابعات كان متعلم ست لغات ست لغات سايدنا زايد بن سابع كان بيتكلم بهم بطلاقة وكان بيترجم للنبي عليه السلام اللغات النبي عليه السلام كان حوال ايه مش بس الصوامين والقوامين كان حوال ايه صناع الحياة في الدين وفي الدنيا والانبياء كده سيدنا داود كان مخترع عسكري سيدنا يوسف زي ما كنتو شايفين جلال ملك على خزائن الأرض من الملتزم موصنا الحضارة علماء طول عمرنا في التاريخ كده تلاقي عالم الشريعة زي الشافع عالم في الطب وكذلك ابن القيم تلاقي عالم الشريعة عالم في الفلك امتى حصل الفصام النكد اللي احنا موجودين فيه الوقتي الشعار التاني وجاء اخوة يوسف على فكرة جماعة اخوة يوسف لما كانوا عايشين في الشام وسيدنا يوسف عايش في مصر اخوة يوسف مش اسرة كده من الشام قالت اما تروح مصر تشتغل استراض وتصدير مع مصر دا المنطقة كلها المنطقة العربية كلها دخلت في جفاف قاتل الدولة الوحيدة اللي كان فيها راجل عنده فكر ادارة ازمات وكان مستعد للازمة مش استعداد على قد دولته استعداد على قد المنطقة كلها لانه ما كانش بيخطط لدعوة دولته بس دا كان بيخطط تخطيط على قد المنطقة كلها في نشر الهداية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أدار الدولة اقتصاديا ادارة جبارة في هذه الفترة يا جماعة وده تسبب عنه ان المنطقة كلها كانت قبلتها اقتصاديا مصر في الوقت ده سيدنا يوسف عمل ترشيد للاستهلاك في الشعب سيدنا يوسف استثمر كل شبر في مصر في الزراعة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كمان كان يستورد المزرعات في هذه هذا الوقت واقم خزن عملاقة عشان مصر في اللحظة دي بقمة ادارة الازمات تبقى يا لب تقود المنطقة اقتصاديا لما حصلت الازمة وجاء اخوة يوسف كلمة بتدل على مدى النجاح المذهل اللي سيدنا يوسف عليه السلام نجحه وهو بيدير الدولة وهو بيقود الدولة وبيوجهها دينيا ودعويا وهو كمان ناجح دنيويا الشعار اللي بعد كده فعرفهم وهم له منكرون مرة السنين اكتر من 25 سنة دخل اخوة يوسف عليه اخوة يوسف محسوش بالوقت سيدنا يوسف 25 سنة دول قضاهم ما بين الاسر وما بين السجن وما بين الوحدة وما بين الظلم وما بين التناقض الاجتماعي وما بين التهم في الشرف وما بين سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام 25 سنة فعرفهم هم زي ما هم هم لسه زي ما هم ما فيش حاجة تغيرت فيهم 25 سنة ملامح تغيرته خلاص انما كحاجة تانية تغيرت زي ما هم انما سيدنا يوسف كان بقى حاجة تانية مش بس هم له منكرون لانه هو كبر 25 سنة لأ انت بتقابل واحد صاحبك من 30 سنة ما شفتوش ممكن تعرفه من الشبه انما هم له منكرون سيدنا يوسف بقى شيء تاني زائدنا يوسف بقى له 25 سنة شغال على نفسه بقى له 25 سنة عايش في مرحلة انتقالية اتعلم الاقتصاد اتعلم الاقتصاد وبقى استاذ اقتصاد لدرجة انه بيقولك علمي على خدائن الارض اني حفيظ عليم انا عندي علم جبار في الاقتصاد اتعلم الحسابات والتخطيط لدرجة انه ادار ازمة جبارة في عمر المنطقة وانقذ المنطقة كلها من الجوع اتعلم الزراعة لدرجة انه كان بيكلم الملك في تأويل الرؤية في طريق التخ المحصولات الزراعية اتعلم الشرائع والقوانين لدرجة ان لما اخواته جمب لما حط خطة انه ياخد بنيمين منهم كانت مبنية على دراسته لشارعتهم اللي هو سبب وطفل صغير ودراسته القانون العقوبات هناك لو اخوه خد صواعي الملكي بقى ساعته وهيتاخد في الاسر اتعلم, اتعلم مش بس اشتغل على قلبه وعلى ايمانه لحد ما درج وصل لدرجة ارجع الى ربك لا ده كمان اشتغل على نفسه في جميع مجالات العلوم والنهضة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان بقى حاجة تانية ما لعنش ظروف ما قالش التنقض المجتمع اللي انا عشت في ايه امرأة العزيز قدام الناس عاملة نفسها متدينة وبيني وبينها بترويدنا عزنا الملك قدام الناس عامل نفسه متق... وبيني وبينه خلاص يا يوسف اعرض عن هذا ويسيبني مع زوجته وكأن شيء ما حصلش ما قالش ان اتظلمت من القريب والغريب ما قالش من اخوتي ظلموني وبطوع القافلة ظلموني وامرأة العزيز ظلمتني سيدنا يوسف ما قاعدش ينتقد في الظروف ويقول انا ضحيت الظروف سيدنا يوسف قام وحول كل الصخور لسلالم وطلع وبعد 25 سنة بقى انسان مؤهل انه يقود المنطقة كلها وينقذ المنطقة كلها دينيا واقتصاديا فاصعب فترة في عمر المنطقة من الشعارات وقال الملك اتوني به الملك انبهر يا جماعة راجل الدين لما بيبقى مبهر الواقع كله بينبهر بيه حاكم ومحكوم الملك لما سمع كلام الناس وعن سيدنا يوسف وشرفه وعفافه انبهر لما سمع كلمه السجين اللي بقى ساقيه دلوقتي عن عباده سيدنا يوسف وجهده في الدعوه في السجن واخلاقه انبهر لما سمع تاويل الرؤيه بتاع سيدنا يوسف انبهر الملك لما اتكلم مع سيدنا يوسف وشاف علمه و و و وايمانياته وكلامه عن الله انبهر الملك الملك بوهر بسيدنا يوسف على مستوى الدنيا ففي النهاية بقى الملك هو اللي بيدور على سيدنا يوسف وقال الملك يؤتوني به استخلصه لنفسي الشعار اللي بعد كده قال إنك اليوم لدينا مكين أمين معلش يا إخواني أنا مركز في ثلاث سطور ولكن شخصية سيدنا يوسف فعلا شخصية جبارة كل كلمة من كلماته وكل كلمة من كلام الله عنه محتاجة وقفة ودراسة عشان نتعلم ايه هو الدين ونتعلم نغير الواقع ازاي ونتعلم نفهوم راجل الدين الجديد رجل الدين المبهر يا جماعة الإمام الشافعي ده كان رجل دين وكان عظيم العلم في اللغة والفقه والتفسير والعبادة ولكن كان متعلم أنساب النساء يعني كان أستاذ في العلوم الاجتماعية والحياة الاجتماعية وكان فنان كان بأول ما نختارع الشعر الاجتماعي ولوه ديوان لحد الوقتي وهو اللي علم معلم الخلفاء اللغة والفن هو اللي علمهم اللغة وكانوا بيتعلموا على قديل وكان طبيب وكان رياضي عظيم ومقلف كتب في الرياضة الرياضة اللي هي الياقة الممار... اللي... البدنية والرياضة البدنية كان انسان عظيم عشان كده الامام الشافعي لما اتدفن في مكان قبره في القاهرة المصريين كتير منهم روحوا سكنوا جنبه وعملوا مدفنهم جنبه من شدة تأثيرهم بالحد النهاردة المصريين بيتكرروا كلمات الامام الشافعي من حبهم ليه وهم مش عارفين ما حك جلدكا مثل ظفرك من كلمات الشافعي العلم نهر الامام الشافعي لحد الوقت كلماته رصخة في قلوب المصريين لانه ما كانش مجرد واحد عنده معلومات في الدين ده كان امام في الحياه امام في قيادة الناس للنجاح والسعادة دنيا واخرة قال انك اليوم لدينا مكين امين الكلمة دي بعدها تاريخ المنطقة كله تغير لما حاكم حطي ايده في ايد عالم اخطر تعاون في الدنيا بيغير مصاري البشرية لما بيحصل حاكم وعالم يحطوا ايدهم في ايد بعض لما الحاكم قال لي سيدنا يوسف انك اليوم لدينا مكينون امين بعدها المنطقة تغيرت زي بالزبط ابو اسحاق الشرازي عالم, عالم من علماء المذب الشفعي لما حط ايده في ايد نظام الملك اللي هو وزير الدولة السلجوقية وكان الشيعة اكتسحوا العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري وكانت سوريا بقت شيعية على ايد الحندانيين ومصر بتتشيع على ايد الفاطميين والحجاز بتتشيع على ايد القرامطه وايران وال والعراق بيتشيعوا على ايد البويهيين كانت الشيعة بتتسححوا العالم حط نظام الملك ايده في ايد ابو اسحاق الشرازي وعملوا المدارس النظامية خرجوا علماء اكتسحت الواقع الاسلامي ونشرت السنة ويعني قضت على الوجود الشيعي في المنطقة كلها بسبب هذا تعوز العز بن عبدالسلام لما حطي ايده في ايد قطز لما الاهل الحاكم والعالم بيحطوا ايدهم في ايد بعض ما بيبقاش العلاقة بينهم علاقة استضامية بتبقى العلاقة علاقة بناءة والاتنين عايزين وجه الله والاتنين يريدوا النهضة في الدنيا ونجاة قومهم في الآخرة ساعتها الدنيا كلها بتتغير الشعار اللي بعد كده وكذلك ما كانت لـ في الأرض سيدنا يوسف إبل إن وهو يبقى وزير الاقتصاد طب انت هتقبل ازاي في وزير الاقتصاد يا يوسف يا ابن عقوب يا ابن إبراهيم يا ابن إسحاق يا ابن ابراهيم ازاي تقبل ايه انت مش عارف إن البلد فالوقت ده كان كانت ماشي على الربا انت مش عارف إن البلد فالوقت ده كانت مليانة خمور وكان فيه اموال كتيل حرام يا جماعة ابن تايمياب يقول إني لوحد اتعرض عليه منصب كبير وفي حاجات هيتطر ان يسكت عليها في المنكرات قال لو قلل حجم المنكر فده مكسب في الشريعة ويوافق في اللحظة دي سيدنا يوسف نموذج للشخصية الوقعية الجبارة نموذج للشخصية اللي مش بيقول للمجتمع اتغير وننزلك لا كلمة سمعتها من احد الحكماء وانا بقول له تربيه اولاد ربيهم ازاي قال احنا واقفين والمجتمع راكب عربيه وماشي وقاعدين نقول للمجتمع اعمل يوتيرن واحنا واقفين بره قال ما حدش هيسمع كلامنا المجتمع مصمم يطلع لقدام في الدنيا وفي الحياه قال الحل نركب مع اولادنا عربيه حياتهم نركب مع المجتمع عربيه حياته ومن جوه هنصلح وهنغير وهيسمعوا كلامنا انما احنا دلوقتي بنغير تغيير الغرباء بننصح نصح الغرباء عشان كده وكذلك مكننا ليوسف في الارض موافقه سيدنا يوسف انه يمسك وزير الاقتصاد في هذا الوضع يدل على قمة الواقعية وقمة النضج وادى الى اصلاحات جبارة في هذه المنطقة كذلك كدنا ليوسف هو ربنا بيقول انا ايدت يوسف في الخطة اللي عملها عشان على اخواته هو سيد يوسف عمل خطة ليه سيدنا يوسف اول ما اخواته دخلوا عليه يقينا نفتكر لحظة وما بيرموه في البير وبيسرخ وبيبكي يقينا نفتكر لحظة وهو بيلقى في السجن عشر سنين واخواته هما السبب فيها يقينا نفتكر كل الظلم والتناقض المجتمع اللي بيخلي الناس الوقت تلحد لما يشوفوا ناس عاملين نفسه متدينين وفي السر افسد الفساد سيدنا يوسف شاف حاجات كتير قليمة بسبب اخواته واللي عملوا فيه انما كل ده ما خلاش نفسيته صودة. كل ده ما خلاش كون كالشجر يلقيه الناس بالحجر في فيقذفوا لهم بالثمر سيدنا يوسف النفسيه الطهره بتاعته خليته يفكر تفكير تاني انا مش هتامن اخواتي انا دلوقتي عشان اغير مصر دعويا انا عمري ما اقدر اغير لوحدي مفيش فرد بيغير دوله لازم معايا دعاء لازم شركات لازم اتجرد في الموقف ده يبقى الحل ان اخواتي يتصلحوا فبدا يشتغل على اصلاح اخواته وتربيتهم عشان ينفعوا شركائه في الدعوه الى الله في مصر عشان ربنا بيقول كذلك اكيدنا ليوسف ربنا بيكيد للمتجردين بيكيد لمصلحتهم ربنا بيدبر لهم ربنا بيرتب لهم كل اللي عايزين يحطوا ايدهم في ايد اخوانهم كل اللي عايزين يتعاونوا في الخير بحق وحقيق الاجل دين الله الله بيرفعهم الشعار الاخير في سورة يوسف ورفع ابويه على العرش الله اكبر المشهد الاخير لما ابني يرفع ابوه اصل فيه عيال خسفوا باهليهم الارض يا جماعة اصلي في عيال ذلوا اهاليهم قدام المجتمع كله اصلي في اولاد خد العربيه بتاعت ابوهم اللي وراه وطار على سرعة مئة وقتل واحد وخل ابوه يتزل قدام المجتمع كله ويطلع قدام السوشيال ميديا ويقول انا اسف انا معرفتش يا رب ابني في ناس خلت وش اهلها يتحط في الطراب انما في اولاد بيرفعوا اهليهم دنيا واخرى سيدنا يوسف رفع ابوه على كرس العرش رفعوا للملك في الدنيا رفع ابويه زي ما بالضبط حافظ القرآن بيرفع ابوه من الايامة لما ربنا يقول على الاسم انسان اللي حفظ ولاده القرآن ان يلبس تاج الوقار يعني بيبقى ملك من ملوك يوم القيامة الابن الصالح بيرفع ابوه بيخلى ابوه ملك دنيا واخرة طب وهو رفع ابوه ليه عارفين ليه لان ابوه رفع وهو صغير لان ابوه رفعه بالتربية لان ابوه رفعه بالبناء من اول كلمة سيدنا يعقوب قالها اليوسف في الصورة اول كلمة عارفين يا ايه يا بني لا تقصص رؤيك يا بني بني من البناء انا مسئوليت ابنيك وصفه الاب في الحياه انه يبني ابنه انه يبنيه مهاريا انه يبنيه وزادوه باستطنه في العلم والجسم انه يبنيه في الجسم والرياضه انه يبنيه في العلم سواء علم الدنيا والدين انه يبنيه في التعليم انه يبنيه في المهارات انه يبني عقليته انه يبني نفسيته انه ياخده معاه في عادات الكبار ويعلمه انه يبقى شخصية انه يشركه في اتخاذ قرارات البيت انه يمسكه ميزانيه من وراه إن ده مسؤوليتك انك يتبنى لما يعقوب رفع ابنه وهو صغير بالتربيه زي الاولاني من الصفحة الثانية في سورة يوسف في جلسة تربوية خاصة بين يعقوب وبين ابنه كان بداية سورة يوسف جلسة تربوية خاصة نهاية الصورة ان الطفل اللي خد الجلسة التربوية دي رفع على العرش بقى ملك بقى ملك دي نهاية التربية دي نهاية التربية بتؤدي إلى رفع الأمة على القمة الإنسان المتربي بيش بس بيرفع ابوه على العرش ده بيرفع الأمة كلها على عرش الحياة ده بيرفع البلد كلها على عرش التقدم في الحياة التربية العودة للتربية هي اللي هترجع الأمة دي على عرش الكرة الأرضية مرة أخرى زي ما كنا زمان ارفع ابنك بالتربية عشان ابنك يرفعك بكرة ما تتشغلش عنه بانك بتجيب له ياكل واشرب اتقل لا ما ينفعش كل ميزانية بيتك حتى لو دخلك في الشهر اقل من الكفاف ما ينفعش يبقى كلها انك تاكله وتشربه وتلبسه لازم جزء كبير من ميزانيه بيتك حتى لو ابنك هياكل عيش وجبنا لازم جزء كبير من ميزانيه بيتك تبقى انك تعلم ابنك رياضه انك تعلمه النهضه انك تنمي مهاراته انك تعلمه دين انك تجيب له اللي يحفظه القران انك تجيب له اللي ويعلمه العلوم الشرعيه لان الوقت الواقع بقى صعب اي اب واي ام في مطحمه الحياه مش لا لازم هتصرف على ابنك عشان يتربى زي ما السلف فان اردت سعادة الابد فعليك بتربية الولد نختم بالكلمة الجميلة دي ورفع ابويه على العرش رفعهم لان هم رفعوه بالتربية كان نفس ان انا عيش مع شعارت كتير النهار ده يا جماعة ولكن يعني شخصية سيدنا يوسف شخصية ثرية ومليانة وقصص الأنبياء كلها كده هي دي صناعة الحياة إن شاء الله بإذن الله نستأنف تدبورة القرآن غدا بإذن الله بكرة مع اليوم الاربعتاشر ال ال ال مع تدبر الجزء ال الاربعتاشر حضروا كويس وعيشوا مع كلمات القرآن لإن كل كلمة ممكن تغير عمرك زي ما ربنا قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاءة حلية نار عشان دهب ما فيش من غير نار ما مستقبل من غير نار المجاهدة مفيش رفعة من غير نار التحمل والصبر وقبول المراحل الانتقالية زي ما يوسف قبل 25 سنة في حياته مراحل الانتقالية او 30 سنة او 35 سنة وفي الاخر كان العز والمجدليه والقومه دين ودنيا بسبب صبره ومكفحته وجهاده مش هتمشي الظروف ما عادش يقول اصل البلد مش نافعة ما عادش يستنى ان حد يعمل له حاجة ما عادش يستنى شواطئ الصدفة ترميع على سواحل ما اضيعش عمره. حدش يعملك حاجة. مبصش حواليك. لو انت مشوفتش مصلحتك محدش هيشوفها. لو انت بفق... حب نفسك شوية. حب نفسك وحب مصلحتها. انت بتدمر نفسك لما بتاكل اكل يدمر صحتك. انت بتدمر نفسك لما ما بتخططش المستقبلك. انت بتحطب نفسك لما بتسيب الصلاة وتسيب العبادة لان دي مستقبلك دنيا واخرة. حب نفسك وفكر في نفسك لان اللي قالك كده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 فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يا نست نورا بالكتاب الأعظم